لا ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا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 طائفتين انها لكم وتودون ان غير ذات الشوكه تكون لكم ويريد الله ان يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين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 وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَٰلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّمَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا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 إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح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 واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ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 يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم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 وَإِذْ قَالُوا لِلَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ أَتِنَا بَعَذَابٍ أَلِيمٍ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 ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه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 طيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم اولئك هم الخاسرون قل الذين كفروا انتهوا إن يغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنة الاولين وقاتلوهم حتى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 وَإِن تولوا فاعلموا أَنَّ الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا أنما غنمتم من شيء فان ان لله خمسه وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل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 يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واطيعوا وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين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 119 كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين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 وإن يريدوا أن يخدعوك فَإِنَّ حسبك الله هو الذي أَيَّدَكَ بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم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 يا أيها النبي حرِّض المؤمنين على القتال إن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وَإِيَّاكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ يَغْلِبُونَ أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فإن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين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 إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك هم المؤمنون حقا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 وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ